بسم الله الرحمن الرحيم. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وشُرّي آمنوا, آمنوا أن لهم قرب صدق عند ربهم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 أفلا تبترون إليه نرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إنه يبدأ الخلق يعيده ليجزي الذين آمنوا وعلموا الصالحات بالقسط والذين كثروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم, وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر مورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقوا انا عباد الحياه الدنيا وتمموا بها والذين لهم ان آيات سماوات فلول اولئك ما بما كانوا يكسرون ان عَالِيَاتٍ وَاهْدِهِمْ رَبُّهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ فَجْرٍ مِّن يَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَاوَامُ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَشِيعُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَهْوَا هُمْ أَمِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رب وَلَوْ يُعَجِّلُ لَهُمْ وَلَّنَهُ فِي الشَّرِّ اسْتِعْجَالُهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَانِبِهِ أو, أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر نسة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا فذلك نجزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعضهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا قال الذين لا لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتمن إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يبينه ولا ينفرهم ويقولون ويقولون هؤلاء شكاؤنا عند الله كن أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة ومعا واعبدوا الله فاختلفوا ولولا كلمه انسب اسم الردك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون يقولون ولما انزل عليه ايه من ربك فقل اننا الغير لله فقل اننا الغير لله فتعروا معكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أنقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا, إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون وََّ يسيكم في برّ والدح حتى إك تُ في الفلك وَجرين به برحطيب وصح بهه ذح به ج ارح حاصِ وج مج منِ كل مكان وَّ وَظمّ أن ق بهم الله مخلصين له الدين لاننا جئنا من هذه لنكون من الشاكرين فمدوا يوم الى الله وغلون في الارض بغير الحق يا أيها الناس إن علي ان ما سوى ان ما به لكم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 الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخرت الارض يخوفها والزينت وزينت وظن اهل القاء انهم قادرون عليها اساها امرنا اسا امرنا لمن قرنها فجعلها حصيدا فلن تغنى بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعوه إلى دار السلام والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْتَدِ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن كَرَمًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كنتم صادقين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 وَإِنَّا نُرِي نكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 قَل اَرَأَيْتُمْ اِنَّ اتَاكُم عَذَابُهُ فَيَأْتِ أَوَّنَ هَرَمًّا مَا لاَ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَفَمَّا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَلَاِنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ أَتَى لِلَّذِينَ مَا لَمْ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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يَوْمَ القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 غني له ما في السماوات وما في الأرض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 وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات كما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 وَلَم ساءتَقولونَ للحَققِلَ مج أَكُمْ صحون هذا وَلَا يُفْلحُ الساحون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة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 فَالْقَدِ اجِبْ الدَّعْوَةَ كَمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعَا انسَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمَنَتْ به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ رَأَيْنَا آمَنُوا لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلى حين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 يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ان ننجي المؤمنين